الجريمة الأخلاقية بلغت بهم الى ان وصلوا الى مرحلة الشذوذ كان الرجال يأتون الرجال وكانت كارثة لم يفعلها احد من الامم قبلهم فهم من سن هذه السنة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة جاءهم لوط عليه السلام يدعوهم الى الله جل وعلا و عبادته و توحيده ثم قال لهم اتأتون الفاحشة واي فاحشة الشذوذ المثلية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 ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم قال لهم إنكم لا تأتون الرجال. الله جل وعلا جعل الرجل يشتهي المرأة، والمرأة تريد الرجل، وأنتم خالفتم فطرة الله عز وجل.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 جنسنا وفاحشتنا وشهواتنا اطردوه من القرية اخرجوا آل لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس انهم اناس يتطهرون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 إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عهد ربك مسومة عهد ربك للمسرفين بحثنا فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين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 وإذا بالقوم جميعاً ذهنت أبصارهم عميت أبصارهم كلها لم يبق لأحد منهم عين تطرف ولقد راودوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا, فطمسنا أعينهم قال بعض المفسرين العيون قد ذهبت من مكانها لم يبق لهم أثر لعين أصلاً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 قصص نور قصص قصص نور قصص حكمه صهر خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من بيته بالليل في وقت السحر كما أمرته الملائكة يخرج من قريته ليلاً من زوجته الكافرة الخبيثة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 فَلَمَّا الْتَفَتَتْ أَصَابَهَا مَا أَصَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا مَرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّمَا وَعِدَهُمُ الصُّبْحِ كَانُوا قَدْ تَوَعَّدُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنْ سِقْتُ لُهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ الصَّبَاحَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا وَعِدَهُمُ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 وأنطرنا عليها حجارة وأنطرنا عليها حجارة من سجيل حجارة من سجيل منبود الحجارة مسجل عليها أسماء أصحابها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 بدأ المطر ينزل من السماء فأمطرنا عليهم مطرا فصار مكان القرية بحيرة كاملة بحيرة ملعونة بحر ميت ملعون مكان هذه القرية وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المدرين أي أمة هذه الأمة؟